بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك ايات القران وكتاب مبين هدى مبشران المؤمنين الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم بالاخرتهم يوقنون ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم فهم يعمون اولئك الذين لهم سوء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 si yeah. ذَٰلِكَ الَّذِي يُمَرَّسُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ إِنَّ فَأَنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَأَخْفِ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ بَلْ هُمْ مُكْذِّبُونَ فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ووارث سليمان داوود وقال يا ايها الناس علمنا منطقه الطير واوتينا من كل شيء ان هذا له الفضل المبين وَأُوتِيَ سُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ مساكنكم ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ ۖ قَدْ دَخَلَ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ فَلاَ يَظْهَرُونَ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 انه او لا ياتي اني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال احط بلا لم تحط به وجدتك من سبا بنبئ يقين اني وجدت راهه تملكهم اوتيت من كل شيء ولها عروش عظيم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 من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تول عن فانظر ماذا يرجعون قالت يا ايها الملأ اني القى الي كتاب كريم انه من سليمان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 فَسَدُوها وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةَ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ يتصرحون ارجع اليهم فلناتينهم بجلود لا قبل لهم بها ولا اخرجنهم منها اذله وهو صابرون قال يا ايها ال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 رب ديريا دلوني اشكر ام اكفر ولن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم قال لك اغلي لها عرشها لنظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل اهكذا فَقَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِيَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ صُلْجَةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَقْفِهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ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 مِن فَرِيقَيْنِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قالوا الطير نبك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون وكان في المدينه تسعه رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لبيتا له واهله ثم لنقول ان لوري ما شهد لنا مهلك اهل وانا صادقون ومكروا ما ترون ومكرنا ما ترون وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبه مكرهم ان فَدَمّرناهم مقلهم اجمعين فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا ان في ذلك لايه لقوم يعلمون وانجينا الذين امنوا وكانوا يتقون فلوط ان اذ قال لقومه اتئتم الفاحشه وانتم تبصرون ائنكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا الهوط من قريتكم ان يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المندرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أه الله خير أما أم يشركون أما يشركون خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ماء فَهُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَابِدُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَي إذا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَلَسْنَا بِخَالِقٍ ۖ قَالُوا بَلَىٰ نَحْنُ مُخْرَجُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا هَٰذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مُنْتَظِرُونَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 وَيَطُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَدُهُ فَضْلٌ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تَكِنُّ الصُّدُورُ وَمَا يُعْلِنُونَ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 وَإِنَّهُ لَهُ دَأْبٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَنِيدُ سَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ لُبّن لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم ما دعاء الا واللوم دليل وما انت بهذه العمى عوض ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون واذا وقع القول سُرَجِنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا مِّنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُزْعَلُونَ إذا جاءوا قال أكذرتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أما لا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطئون أَلَمْ يَرَوا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَذْهَلُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ اتَّاهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صَنَعَ اللَّهُ الَّذِي قَالَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزِعٍ يَوْمَ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 اَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي نَفْسَهُ وَلَن نَّضِلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَن أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَن أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَن أَشْهَدَ الْقُرْءَانَ